وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَطِيعْنَ فَأَجْرُهُنَّ مَضَاعَفٌ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۖ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْشَيْنَ وَأَطِيعُونِ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقم الصلاة واتي الزكاة واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وطهيركم اغْلِ الْبَيْتَ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْ نَمَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ان الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ